Fifty Languages a <turnout> امرأة كبيرة السن. امرأة كبيرة السن. ميا خضرية امرأة سمينة. امرأة سمينة. ميا بيرير امرأة فضولية. امرأة فضولية. أنا سيارة جديدة. Συάρα, Καινή. Ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Συάρα τον Ένα άνετο αυτοκίνητο. Συάρα μυριη. Ένα μπλε φόρμα. أزرق أنا كوكينو فوريما ثوب أحمر ثوب أحمر أنا براسينو فوريما ثوب أخضر ثوب أخضر ميا شنطة يد سوداء. شنطة يد سوداء ميا كافيتشادا شنطه يد بنيه شنطه يد بنيه ميا شنطه يد بيضاء شنطه يد بيضاء, يد بيضاء انثروبي ناس لطفاء, ناس لطفاء Ευγενικοί άνθρωποι. Νέσων Μουχεδευόν. Νέσου Μουχεδευόν. Ενδιαφέροντε άνθρωποι. Νέσων Μουχεδευόν. Αγαπητά παιδιά. Αطفال محبوبون. Αطفال محبوبون. Αφθάδη παιδιά. أطفال وقحون. أطفال, وقحون. <تصفيق> أطفال مؤدبون. أطفال مؤدبون.